دعاء صلاه الاستخار قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمى حاجتي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجله واجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال عاجله واجله اصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به وما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين المؤمنين وتثبت في امره فقد قال سبحانه وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله